بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان نفيق إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة نمزه الذي جمع مالا وعدله يحسب أن ماله أقلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك من حطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأكسنة إنها عليهم موقدة في عمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأرسل سيل ألم يجعل كيدهم في تضميل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فاجعلهم كعصف مأكول